كبرى. إذا وقعت علم بها الناس جميعاً وأدركوها ورأوها فقامت بها الحجة عليهم منها علامات إذا وقعت لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً إذا طلعت الشمس من مغربها الدجال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 دابةً من الأرض تُكلمُهم أنَّ الناسَ كانوا بآياتنا لا يُوقِنُونَ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهُمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً من الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أنَّ الناس كانوا بآياتنا لا يُوقِنُونَ ما هي هذه الدابة؟ ما هي صفاتها؟ من أين تخرج؟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 ريحاً طيبةً تُقبل إليهم من الشام تُقبل من الشام فتأخذ المؤمنين من آباطهم تدخل من آباطهم برفق ولي تقبض أرواحهم قال عليه الصلاة والسلام حتى لو أن أحدكم دخل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 شرار الخلق لا يبال الله بهم في أي واد هلكوا يتهارجون تهارج الحمر يعني يرتكبون الفواحشة بعضهم في بعض لا يستحي أحدهم من الآخر يتهارجون تهارج الحمر فعلى هؤلاء تقوم السابق